اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 أبصارنا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنهار وَحَافِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا 117. وقالتنا فيها من كل شيء موزون 118. وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين 119. من شيء إلا عندنا خزايا لَبِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ نحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن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 أَوَلَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخُرْجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي انني انا الغفور الرحيم نبئ عبادي انني انا الغفور الرحيم وان معذابي هو العذاب الالم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لَا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقلط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء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 تتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان جابر هؤلاء مقطوع مصبحين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 وَجَعلن عََ سَافِلَ وَأَمطَرْنَا عَلَم حِجارََةَم مِنْ سِجيل إِ فيِي ذَلِكَ ل آينتِِمُتَوَّمين وَإِنَّ لَ بِسَبل مَّقيم فِكَ ل آيتَِمُؤمِنين وَإِن كَانَ أَصْحابُ الأأَكَةِ لَظَالِمِين فَتَ قَمنا مِنهُم فَتَقَمنَا مِنهُم مَا لَ بِئِمَا مِن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 Fema ägnaa on maa kaanoo yaksibun Oma khalqna semaavad vala arda oma beynahuma illa bilhhaq Wa inna ssaata läätiata fassfahil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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين ف لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذيَّذينَ يَجَعَلونَ مَعَ اللهَّهِ إلَ هن آخَرَ فَسَ فَ يَعلَمون وَلَ قَدنَ عَلَمُوا أننَّكَ يَضيقُ صَدِركَ بِمَا يَقُون فَسَِّح بِحَمدِ رَِّكَ وَكُم مِنَ السَّاجِدين